بسم الله الرحمن الرحيم قاسين من تلك ايات الكتاب المبين نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان فرعون عرف الارض وجعل اهلها شيعا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَدْبَحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ, أئمة ونجعلهم الْوَارِثِينَ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 ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك ان ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه ام آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين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 لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لي اختي قصي فبصرت به عن جنبه فبصرت به عن جنبه وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت هل ادنكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى امه كي تقرى عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون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 119-على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين 110-قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 111-قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فَخَرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفَي يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَافَةُ مَدْيَنًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما قالت ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 احدى بنتي هاتين على ان تجرني ثمان حجاج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشفع عليك ستجد لي ان شاء الله من الصالحين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 يا موسى اني انا الله رب العالمين وان القي عصاك فلما راها تهتز كانها جان كانها جان ولم يدبر ولم يعقبه يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين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 وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يَكذِّبُون قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ 124-فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 125-وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار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 114. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا, وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 115. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 116. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 124-وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين 125-ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون 124- وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 125- ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين 126- وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وَمَا أَنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا لَّتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُتُوهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بما قدمت ايديهم فيقولون ربنا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا اعتي مثل ما اعتي موسى َهَوَ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانٌ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ ۖ اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ ۖ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ۖ هَٰؤُلَاءِ يُؤْتُونَ أَجْرًا مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا نَحْنُ بِمُصْغِينَ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 حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرون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 قال الذين حط عليهم القول ربنا ها انا الذين اغوينا اغويناهم كما قوينا تبرؤنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو ان انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون فاما من تاب وآمن وعمل صالحا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 وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الذين كنتم, الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا فَقُلْنَا هَاتُمْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ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 124-لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يخلح الكافرون 125-تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 126-من جاء بالحسنة فله خير منها وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتُ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى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 ولا تدع مع الله الهًا آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والليه ترجعون